يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أشتري سند الهدي وأنا غير مقيم في المملكة السعودية وذلك بنية التقرب إلى الله به الهدي إلى البلد الحرام نعم مر معنا من الأحاديث والشواهد ما يدل على ذلك نعم يقول لدي ولد متوفى وأحب أن أعمل عليه عمره فهل أقوم بها قبل الحج أم بعده إذا كنت اعتمرت عن نفسك سبقا اعتمرت عن نفسك فتجعل عمرتك التي قبل الحج عن ولدك والحج يكون لك ولا حرج في ذلك أن تكون العمره لك وان تكون العمره لولدك والحج لك وتكون بهذه الحالة متمتعا نعم صلى الله عليكم يقول حججت في العام الماضي متمتعا ثم يوم النحر لم اؤدي طواف الافاضه وأخبرني بعض الإخوة أنه يجزئ عن ذلك طواف الوداع فهل هذا صحيح؟ طواف الوداع إذا كنت طفته بنية الوداع ولم يقف يقم في قلبك نية طواف الافاضه فإنه لا يجزئ لكن إذا كنت طفت طواف الافاضه وأخرته للوداع يعني أخرت طواف الإفاظة للوداع للوداع وطفته مودعا بهذا الطواف البيت فإنه في هذه الحالة يجزئك نعم أحسن الله عليكم يقول هل الرمل والاطباع يكون في طواف العمرة وتواف القدوم فقط أم يكون في كل طواف في طواف العمرة وطواف القدوم فقط نعم أحسن الله عليكم يقول ما نصيحتكم لمن يجعل الرنات في الهاتف النقال تكون موسيقى هذه من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس هدانا الله وإياكم هدانا الله وإياهم الجوال نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها في هذا الزمان يسرت أمورا كثيرة للاتصال والتواصل وقضاء كثير من المصالح والحاجات فلا ينبغي أن تقابل هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها بمعصية الله بل النعمة حق الله جل وعلا المنعم ان يشكر عليها اعملوا آل داود شكرا فهذه الرنات الموسيقية ليست من شكر الله على هذه النعمة هذه الرنات الموسيقية ليست من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويزداد الأمر سوءا عندما تصدر هذه الرنات داخل المساجد في بيوت الله وهذه من الأمور العظائم المؤسفة المؤلمة بل أصبح من المؤسف أنه لا تكاد تكون صلاة في مسجد من مساجد المسلمين إلا وتسمع فيه الموسيقى داخل المسجد أصبح الآن لا تكاد تمر صلاة إلا نادراً إلا وتسمع فيه الموسيقى تجد الإنسان أحيانا وهو راكع وأحيانا وهو ساجد وأحيانا في تشهده أو في أثناء قيامه وإذا بالموسيقى تنبعث هنا أو هناك وهذه حقيقة نذير خطر هذا نذير خطر أمر خطير للغاية فيجب على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة أن يشكر الله جل وعلا وأن يبعد عن جواله هذه النغمات الموسيقية المحرمة وكذلك أن يلتزم كل مرة يدخل فيها إلى المسجد أن يضع الجوال على وضع مغلق أو صامت إما مغلق أو صامت لا يضعه على حتى ما يسمى بالهزاز لماذا لأن هذا يشغلك عن صلاتك يعني بعض الناس يضع على مثلا هزاز يقول حتى لا يطلع صوت لكن إذا اهتز وانت تصلي إذا اهتز في جيبك وانت تصلي اشغلك عن صلاتك وبدأت تبكر من المتصل وماذا يريد ولماذا اتصل وما يدري اني الآن أنا في صلاة تدخل في أسئلة عديدة تشغلك عن صلاتك ويجب أن تعلم أن هذه الصلاة هي أثمن شيء ليس هناك شيء بعد التوحيد أعظم من الصلاة وهي أول ما تسال عنه يوم القيامة فحافظ عليها وعلى خشوعها وعلى الطمانينه فيها وعلى أدائها على أكمل حال ولا تفتح بابا لأي شيء يشغلك عن ذلك ثم أيضا الآخر الذي يجعل الجوال على وضع الرنين إذا رن جميع من حوله يتأذوا منه ويشغلهم عن صلاته جميع من حوله يتقدم ويشغلون عن الصلاة وتجد الجوال يرن وأنت قريب منه تبدأ تدخل في أسئلة مع نفسك لماذا لا يغلق الجوال أزعجنا وتنشغل معه في حتى في تسبيحك أو تهليلك أو قراءتك ما تتمكن فهذا فيه أذية واضرار بالمسلمين في عبادتهم فيجب يا إخوان أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتنبه إلى أن بيوت الله محترمة وأن المصلين لها لهم حرمة وأن تعظيم شعائر الله من تقوى الله سبحانه وتعالى فكل ذلك يجب أن نتق الله سبحانه وتعالى فيه نعم حسن عليكم يقول يعمل عمل طيب وعندما يسأله أحد يقول هذه, حسنة هذه سنة حسنة فما معنى السنة الحسنة؟ إذا كان هذا العمل الذي وصفه له أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وثبتت به السنة عنه صلى الله عليه وسلم فإنه يصح أن يطلق على مثل هذا العمل بأنه سنة حسنة أما إذا كان عملا لا اصل له في السنة وقال عنه صاحبه إنه سنة حسنة لا يكون مصيبا في ذلك لأن السنة الحسنة هي الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أما الأمور التي يعملها الناس ولا أصل لها في هدية لا تدخل في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الله يسأل عن حكم الذهاب إلى ميناء قبل اليوم الثامن خوفا من الزحام وكذلك الذهاب إلى عرفة قبل التاسع من ذي الحجة لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك والأولى أن يأتي بالأعمال كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام لكن إذا تقدم في ذهابه إلى ميناء أو تقدم في ذهابه إلى عرفات فلا حرج عليه في ذلك لكن يكون قد فاته سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الله عليكم يقول يشترط الجزار أخذ مبلغ من المال وجلد الذبيحة فما الحكم في ذلك؟ مر معنا أن لا يعطى من جلدها أجرة اللهم فإذا قال أنا أذبحها بشرط أن تعطين المبلغ الفلاني والجلد يبحث عن شخص آخر يتفق معه نعم صلى الله عليكم يقول هل يصح أن تعطى جلود الأضاحي لغير الحاج الجلود الأضاحي ما لها علاقة بالحج هي في البلدان وتعطى لي الفقراء والمساكين أين كانوا نعم. أحصل الله عليكم يقول هل يجوز للمتمتع أن يغادر مكة بعد الفراغ من أداء العمرة ثم يأتي قبل الحج إذا احتاج لذلك لا حرج عليه مثل أدى العمرة وجاء للمدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى مكة لا حرج عليه في ذلك لكن يلزمه في هذه الحال أن يحرم من الميقات ميقات المدينة ذي الحليفة وهو مخير بين أن يحرم بعمرة جديدة وهذا أفضل له أو يحرم بالحج ويبقى على إحرامه وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا نكتفي بهذا القدر اللهم انفعنا يا ربنا بما علمتنا اللهم زدنا جميعا علما اللهم وجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا واللهم أصلح لنا